السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المؤمنين المتقين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله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 أُصِيْكُمْ جَمِيعًا ونفسي بتقوى الله جل وعلا، اهتقوا الله ربكم وأطيعوه وراقبوه دوما ولا تعصوه واعلموا أنكم حتما ملاقوه فسائلكم عن الصغير والكبير والعظيم والحقير والنقير والقطمير في يوم يجل فيه الخطب ويعظم فيه الكرب يوم يقوم الناس لرب العالمين أيها الناس لقد أمر الله رب العالمين نبيه صلى الله عليه وسلم بأمر في كتابه هذا الأمر هو أن يكون متبعا لا أن يكون مبتدعا والنبي عليه الصلاة والسلام هو أعلم الناس وهو أعبد الناس لرب الناس وهو من أكمل الناس عقلا وأوعاهم فهما وأسلمهم فطرة ومع ذلك أمره رب العالمين أن يكون متبعا لأن العباد بحاجة إلى هداية رب العباد حتى ولو كانوا من أعلم الناس حتى ولو كانوا من أعقل الناس فهم مع هذا كله بحاجة إلى هداية رب الناس فقال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين تأملوا يا عباد الله لهذا الأمر الإلهي لسيدكم محمد النبي أن يكون متبعا لأبيه أبي الأنبياء الخليل إبراهيم عليه صلوات الله وتسليماته ثم أوحينا إليك أي محمد أن اتبع أن اتبع أي أن تكون على طريق الاتباع لا على طريق الاختراع والابتداع، فنحن نتبع لا نبتدع نحن نقتدي، لا نخترع. سيدنا أمر بأن يكون متابع، متابع لمن، متابع لمن، مهتدياً بمن، سائراً على طريقة من، على طريقة من سبق أن يكون متابعاً لمتبوع. فمن التابع ومن المتبوع؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو التابع والمتبوع هو أبو الأنبياء إبراهيم الخليل، فوجب علينا أن نكون أيضا له متبعون وجب علينا أن نكون أيضا له متبعون وعلى طريقته سائرون ثم أوحينا إليك أن اتابع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين فما هي ملة إبراهيم التي أمر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم باتباعها إن ملة إبراهيم التي جاء بها وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعها وخلاص الأمة اليوم في اتباعها لا باتباع ما سواها هذه الملة ملة إبراهيم أن تكون حنيفا ولا تكون من المشركين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين دل ذلك عباد الله أهل الإسلام والإيمان أن الأصل الذي ينبغي أن ينشغل به الناس والحقيقة التي ضل اليوم عنها الناس وأن القاعدة التي ينبغي أن يجتمع عليها كل الناس حتى يرتفع ما نزل بهم من الشدة والباس هو أن يتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين فما هي ملة إبراهيم التي من أجلها أرسل الله جميع الأنبياء والمرسلين وأمر الله رب العالمين أن يسير عليها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم إن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جل وعلا جميع الخلق وبهذا أرسل الله جل وعلا جميع الرسل وبهذا ولأجل هذا أنزل الله جل وعلا جميع الكتب وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون فالله خلقنا لا ليستكثر بنا من قلة ولا ليتعزز بنا من ذلة ولا ليستغني بنا من فقر ولا ليستقوي بنا من ضعف حشاه سبحانه إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وإنما خلقنا لعبادته وتوحيده وطاعته وإخلاص العمل له والاستقامة عليه ولذلك أول أمر أمر الله جل وعلا به في الكتاب في أول نداء نادى به جميع الناس فقال لهم يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أي يا أيها الناس إن أردتم أن تتقوا عذاب الله إن أردتم أن تتقوا عقوبة الله إن أردتم أن تتقوا سخط الله إن أردتم أن تتقوا عذاب الله يوم يقوم الناس لرب العالمين إن أردتم أن تتقوا المآزق والآلام والأحزان والشدائد والكروب والفتن والمحن والحروب فالزموا تقوى الله علام الغيوب لأنه هو الذي خلقنا ورزقنا ودبر أمرنا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 لا تجعلوا له نظرا وأنتم تعلمون أنه هو الذي خلقكم ورزقكم ويدبر أموركم هذه هي الحنيفية ملة إبراهيم التي من أجلها خلق الله الخلق وأرسل الله جل وعلا الرسل وأنزل رب العالمين الكتب أن نعبد الله مخلصين له الدين يكفي هذا فحسب لا لا يكفي لا يكفي أن تعبد الله مخلصا له الدين لا يكفي أن تكون موحدا بل لابد أن تكون كافرا بما يعبد من دون الله أن تعبد الله وتكفر بما يعبد من دون الله أن تعبد الله وأن تحذر الشرك بالله فلا يكفي أن تكون موحدا ثم بعد ذلك تقع في الشرك بالله جل وعلا فلا يجتمعان أبدا بل لابد أن تكون مؤمنا موحدا مخلصا كافرا بما يعبد من دون الله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوسقى لانتصام لها والعبادة لله رب العالمين لا تكون عبادة خالصة إلا مع التوحيد إلا مع الإخلاص والبعد عن الشرك بالله جل في علاه. كالصلاة لا تكون صلاة إلا مع الطهارة فإذا صلى العبد على غير طهارة فهل تقبل صلاته بل هل تصح صلاته لا تصح صلاته فكما أن الصلاة لا تكون صلاة بدون طهارة فكذلك العبادة لا تكون عبادة بدون توحيد وإخلاص والحذر من الشرك بالله جل وعلا والنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسله رب العالمين إلى الناس بين رب العالمين في كتابه الكريم قواعد تميز المسلم من غير المسلم تميز الموحد من المشرك والناس اليوم جهل هذا لأنه قل من يذكرهم بالتوحيد ما السبب؟ لأن الناس جاهلوا حقيقة التوحيد إلا قليلا منهم وإذا أردت أن تعرف ما أقول فانتبه لما أقول أول أمر النبي عليه الصلاة والسلام أرسله رب العالمين إلى كفار قريش فيا هل ترى كفار قريش كانوا يخرون بأن الله هو الخالق؟ هل كانوا يخرون بأن الله هو الرازق؟ هل كانوا يخرون بأن الله هو المدبر؟ هل كانوا يخرون بأن الله هو المحي المميت؟ الجواب نعم أبو جهل وأبو لهب وسائر المشركين الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاندوا كانوا يخرون بأن الله هو الخالق نعم كانوا يقولون لا خالق إلا الله، وكانوا يقولون لا رزق إلا الله، وكانوا يقولون لا محي ولا مميت إلا الله، وكانوا يقولون بأن الله رب العرش العظيم، وكانوا يقولون بأن الله هو الذي خلقنا ورزقنا وتدبر أمورنا، وكانوا يقولون بأن الله هو الذي يملك السمع والبصرة والأفידה، وكانوا يقولون بأن الله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. أين هذا؟ هذا في كتاب الله أنا قرأت القرآن وقرأت قولا للعزة والجلال والامتنان كل من يرزقكم من السماوات والأرض ومن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله اعتراف منهم بكل هذا قل أفلا تتقون إذا كنتم تقرون بكل هذا أفلا تتقون الله ولا تقعون في الشرك سبحان الله إذا ما هو هذا الشرك الذي وقعوا فيه إذا كانوا يقرون بكل هذا فلماذا قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولماذا حاربهم ولماذا عاندوه ولماذا عارضوه ولماذا أخرجوه الجواب في كتاب الملك العزيز الوهاب الذي كان سببا في الحرب بينهم وبين النبي والعداء بينهم وبين النبي أنهم كانوا يتوجهون للصالحين ويقولون نحن نتخذهم شفعاء ووسائط إلى الله رب العالمين كانوا يقولون نحن ما نعبد هذه الأصنام لأنها تنفع وتضر أو لأنها تملك الرزق والخلق ولا لأنها تدبر الأمر نحن نقر بأن هذا كله لله إذن لماذا عبدوهم؟ لماذا حاربهم النبي؟ الجواب كما قال ربك جل وعلا ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء أي من دون الله أولياء ماذا كانوا يقولون؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا نحن ما توجهنا إليهم وما ذهبنا إليهم وما سألنا منهم وما طلبنا العون والمدد منهم إلا لأنهم من الصالحين يقربونا إلى الله رب العالمين فبين رب العالمين أن هذا هو الشرك وأبطل هذا القول فقال رب العالمين والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار فحكم عليهم بالكذب وحكم عليهم بالكفر كانوا يقولون نحن نتخذ هؤلاء شفعاء بيننا وبين الله فمن الذي يملك الشفاعة إنه الله رب العالمين ومن الذي يأذن بالشفاعة هو الله رب العالمين ومن الذي يقبل لفلان أن يشفع في فلان هو الله رب العالمين قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض الشفاعة بيد الله هو الذي يملكها والعباد هم الذين يطلبون الشفاعة من الله وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى لهم دل ذلك على أن الشفاعة المشروعة المقبولة عند الله رب العالمين لها شروط أولها لا بد أن تطلب أولا من الله فلا تطلب من النبي ولا من الولي ولا من صاحب القبر ولا من الشجر ولا من الحجر ولا من الشمس ولا من القمر إنما تطلب من رب العالمين ثم الأمر الثاني لا بد أن يأثن الله جل وعلا للشافع أن يشفع تأمل نبيك صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين ويشتد الكرب بالعباد فيذهب العباد إلى الأنبياء نبيا بعد نبي يطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند رب العالمين أن يخلصهم مما هم فيه من الكرب والعنت فكل يقول نفسي نفسي حتى يذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها أنا لها فيذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت العرش ما شاء الله جل وعلا أن يسجد ويلهم التسبيح والتحميد والثناء لله رب العالمين ثم يقول رب العالمين للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع من الذي أذن لرسول الله؟ إنه الله. وأذن لرسول الله بعد متى؟ بعد أن سجد وخشى وذلل لله ومن الذي يشفع فيه رسول الله؟ الذي يرضى عنه الله. فالأمر كله مرده إلى الله. تسأل منه، ترج الشفاعة منه، جل وعلا أن يشفع فيك النبي. أما كفار كرايش الذين قاتلهم رسول الله. صلى الله عليه وسلم كانوا يذهبون إلى أصنامهم إلى أوثانهم إلى الصالحين ويرجون منهم الشفاعة فبين رب العالمين أن هذا هو الشرك وأن هذا هو الكفر بالله جل في علاه الأمر الثالث النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسله رب العالمين إلى قومه هل كانوا يعبدون الأصنام فقط لأن بعض الناس عندما تحذروه من الشرك يظن أن الشرك هو عبادة الأصنام كلا النبي صلى الله عليه وسلم أرسله رب العالمين إلى قوم كانوا يعبدون الحجر ويعبدون الشجر ويعبدون الأصنام ويعبدون الشمس ومنهم من يعبد القمر ومنهم من يعبد الأنبياء ومنهم من يعبد الأولياء ومنهم من يعبد الجن ومنهم من يعبد الملائكة فلم يفر خاصول الله بينهم بل قاتل الجميع دل ذلك على أن الشرك ليس محصورا في عبادة الأصنام إذا أردت أن تقرأ هذا اقرأه في كتاب الله رب العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك وقال رب العالمين ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكتان والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وقال رب العالمين ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قال سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم به مؤمنون قال رب العالمين أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى واللا تصنم والعز شجر اللا تصنم حجر والعز شجر فهؤلاء جميعا منهم من يعبدوا الشجر ومنهم من يعبدوا الحجر ومنهم من يعبد الشمس لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ومنهم من يعبد الملائكة كما ذكرت لك ومنهم من يعبد الأنبياء كما بينت لك ومنهم من يعبد الصالحين كما ذكرت لك ومنهم من يعبد الجن كما بينت لك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين هؤلاء جميعا وقاتلهم جميعا لماذا؟ لأن الذي يربط بينهم هو وقوعهم في الشرك دل ذلك عباد الله على أن الشرك ليس محصورا في عبادة الأصنام والأوثان بل هو أعم وأشمل من ذلك فما هو معناه؟ الذي ينبغي أن نعرفه حتى لا نقع فيه وما الفرق بين المشركين في هذا الزمان والمشركين في عصر النبي الهمام صلى الله عليه وسلم هذا ما سوينه لك بعد قليل بعد أن تستغفر الله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعى بدعوته إلى يوم الدين وبعد عباد الله ذكرت لكم ثلاث قواعد تفرق بين التوحيد والشرك تفرق بين الموحد والمشرك أول هذه القواعد أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحي المميت ومع ذلك كانوا مشركين السبب للقاعدة الثانية وهي أنهم توجهوا لغير الله لا لأنهم يعتقدون أنهم يخلقون ويرزقون لا ولكن لأنهم كانوا يعتقدون أنهم وسطاء وشفعاء بينهم وبين الله وبين رب العالمين بأن هذا هو الشرك وأن هذه العل التي من أجلها قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم القاعدة الثالثة أن تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى قوم متفرقين في عبادتهم منهم من يعبد الشمس ومنهم من يعبد القمر ومنهم من يعبد اللات ومنهم من يعبد العز ومنهم من يعبد مناه منهم من يعبد الحجر ومنهم من يعبد الشجر ومنهم من يعبد النبي ومنهم من يعبد الولي ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الجن ومع ذلك قاتلهم رسول الله جميعا قاتلهم ولم يفرق بينهم حتى يكون الدين لله قال رب العالمين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي حتى لا يكون شرك كما قال علماؤنا القاعدة الرابعة التي ينبغي على المسلمين أن يعرفوها جيدا وهي أن مشرك قريش أهون شركا من كثير من المسلمين الذين يقعون في الشرك في هذه الأيام وعجب كيف ذلك تأمل الكفار السابقين والمشركين الماضين كانوا يشركون في حال الرخاء أما في حال الشدة فكانوا يلجؤون إلى الله أين هذا في كتاب ربك قال رب العالمين فإذا ركبوا في الفلك وكانت العرب تخاف من ركوب البحر إذا ركبوا في السفينة في وقت شدة وجعتهم الريح من كل مكان وظنوا أنهم قد أحيط بهم ماذا كانوا يقولون؟ فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين إذا ركبوا في الفلك لم يدعوا مناه ولا الأصنام ولا هوبل وإنما كانوا يدعون الله رب العالمين فَأَمَّا نَجَّاهُمْ إلى الْبَرِّ إذا هُمْ يُشْرِكُونَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ مِنَ الْكَرْبِ سَأَلُوا غَيْرَ اللَّهِ وَدَّعُوا غَيْرَ اللَّهِ تَأَمَّلَ حُصَيْنُ وَالِدُ عِمْرَانَ ابْنُ حُصَيْنٍ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ قَابَلَهُ النَّبِيُّ فَقَالَ لَهُ يَا حُصَيْنُ كَمْ تَعْبُدُ الْيَوْمَ إِلَهًا قَالَ أَعْبُدُ سَبْعَةً سِتَّةً فِي الأرض فأيهم تعد لرغبتك وخشيتك من الذي تعده في وقت الشدة والكرب تسأله وتدعوم وفي وقت الطلب والحاجة تذهب إليه وترجوه فأيهم تعد لرغبتك ولرهبتك؟ قال الذي في السماء سبحان الله إذا كانوا يخرون بأن الله هو المعتمد عليه في وقت الشدة بل كانوا يخرون بأن الله استوى على عرشه فوق السماء فكانوا يثبتون العلو لله ومع ذلك كانوا مشركين لماذا؟ كانوا يشركون في وقت الرخاء في وقت الساعة كانوا يذهبون إلى الأصنام والأوثام هذا كان حال السابقين أما المعاصرين إذا وقعوا في شدة في كربا ونزلت بهم النازلة والمنمة يذهبون للبدوي وللحسين والجيلاني والرفاعي في وقت الشدة لا يذهبون إلى الله في وقت الرخاء لا يذهبون إلى الله ويطلبون العون والمدد من غير الله ويستغيثون بتواه ويستعنون بما عبد الله إياك نعبد وإياك نستعين إذ تستغيثون ربكم إذا سألت فاسأل الله وإيا استعمت فاستعن بالله فالسابقون في وقت الشدة كانوا يلجون إلى الله وفي وقت الرخاء يذهبون إلى الأصنام وكثير من من ينتسب إلى الإسلام اليوم في الشدة والرخاء يسألون غير الله ويثبون مما سواه عرفت أن الشرك في هذا الزمان أغلب من الشرك في غابر الأزمان وإذا تأملت حال الأمة علمت بأن الأمة بحاجة إلى من يأخذ بأيديها من طريق الشرك والهلا لأنه إن مات الناس اليوم سيحاسبون على توحيدهم هل أتوا سيحاسبون على الشرك هل وقعوا فيه لن يحاسب الناس اليوم على الاحتفال بذكرى ثورة ضيعت البلاد وأفسدت العباد إذا مات الناس اليوم لن يسألوا هل هم أقاموا دولة أم لم يقيموها وإنما إن مات اليوم سيسألون ماذا يسألون من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذا أول ما تسأل عنه فهل عرفت ربك؟ هل وحتى خالقك ومولك هل عرفت الشرك وعرفت صورة وأشكاله وألوانه حتى لا تقع فيه لو عرفنا الشرك عباد الله لعلمنا بأن الشرك واقع في الأمة والأمة منغمزة فيه بسبب جهلها وبسبب غش دعاتها وتقصير خطبائها وتفريط ابنائها. والله جل وعلا سائلهم يوم يقوم الناس لرب العالمين فتعلموا التوحيد لأنه أول واجب على العبيد وهو الذي يجب للحميد المجيد وتعلموا الشرك حتى لا تقعوا فيه وحتى يسلم دينكم ويسلم توحيدكم فلا نجاة إلا للموحدين كل ذنب عدا الشرك فالله يغفره أما الشرك فالله لا يغفره ان الله لا يغفر ان اشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فوعجبا كيف يصل الاله ام كيف يجحده الجاحدون ولله في كل تحريكه وتسكينه ابدا شاهدوا وفي كل شيء له ايه تدل على انه واحد احذروا الشرك بالله احذروا سؤال غير الله احذروا الاستغاثة بما سوى الله احذروا طلب العون والمند من الأموات أو من الأحياء فليكن التوحيد خالصا والعمل لوجه الله رب العالمين لا لغيره فادعوا الله فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون فاتقوا الله عباد الله تعلموا أصل دينكم حتى تحصلوا النجاة في الآخرة والأمن في الدنيا فلا أمن على الدماء والأوطان والأعراض والأموال والذرية إلا بالتوحيد الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من الموحدين المخلصين وأن يميتنا على التوحيد وأن يبعثنا على التوحيد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 اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر لهم أعدائك أعداء الملة والدين اللهم كل إخوان المستضعفين في دينه في كل مكان اللهم أرفع عنهم البأساء والشدة واللقوى يا ذا الجلال والإكرام اللهم كل المطهدين المظلومين المستضعفين في سوريا وفي بورما وفي مالي وفي سائر الأوطان والأمصار يا ذا الجلال والإكرام اللهم وافق جميع أولاة أمور المسلمين للعمل لكتابك وتبع شدة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هيا لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه اللهم اصرف عنهم بطانة السوءيات الجلال والإكرام اللهم احفظ علينا ديننا احفظ علينا أمننا احفظ علينا سخرارنا احفظ علينا دماءنا وأعراضنا وأموالنا ياذ الجلال والإكرام اللهم احفظ مصرنا من كل شر وسوء وفتن يا حي يا قيوم اللهم صرف عنا السور اللهم صرف عنا السور اللهم صرف عنا السور ودعاة السور وعلماء السور يا ذا الجلال والإكرام اللهم طهر قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ونقص رائرنا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم إن نسألك العمل الصالح الخالص لوجب الكريم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل عملنا صوابا ولوجهك خالصا ولا تجعل أحد فيه شيئا يا ذا الجلال والإكرام واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واغفر اللهم لآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين اللاحياء منهم والميتين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين